مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم شريعة ربنا نور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 بتحنان وفي حلم تقوم بذاك في حرص فليس تنال من ذن شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم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 لها بالجود كم تهم شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم فأرض الحاجة العطشا ودد تشتاق للغيب حياة الناس في عدل بعيدا عن أذى الظلمي أمان لف عيشتهم وأضفى جانحا السلمي فلا كفر يضللهم ولا يخشون من جرمي حياة كم بها رغد كأننا فيه في حلمي سنى الإسلام سطرها فما أحلامي ودولتنا تحققها فليست صاحب الوهم فما أصفاه من دين وما أسماه من حكمي